وَإِنْ نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَهْلَ الْكُفْرِ فَقَاتِلُوا أَهْلَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أيمان لهم لعلهم ينتهون